ذَلِكَ ب بأن مِنُم قِّسينَ وَرُحبانَ وَأَهُم لا يَسْتَكبرِرُون لتَجدًاَّ أَشَددًاَّ سِعَدَاوةَ للَِّذينَ آمَنُوا اليهودَ وَالَّذينَ أَشَكُ وَل تَجدًاا أَقَرَبَهُم م وَدَّتَ للَِّذينَ آمَنُواَّينَ قالَاُ إِ نَصَارَق ذَلِكَ بِأَن مِنُم قِّسينَ وَرُحْبَانَوا وَأَنَّهُم لا يَسَْكْبرِرُون لا تجدنَّ أشدَّ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدنَّ أقربهم مودةً للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى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 يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلْدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يقولون يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إلى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلْدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ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 وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا مِنَ الحق ونطمع أن, ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا مِنَ الحق ونطمع أن يُدخلنا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 فَثَابَوُمُ اللَّهُ بِمَا قَاوا جََّات جََّاتِ تَجرِْي مِنْ تَحْتِ الْأَنهارُ خَالدينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحسِنِين فَثَابَ مُ اللَّهُ بِمَا قَاوا جََّات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 والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك الجحيم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 وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون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 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ وَلَكِنْ وَأَخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ, كسوتهم أو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ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 والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ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 فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون إِنَّمَا يريد الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ, ويصدكم عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون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 فَإِنتَ وََّتُم فَلَمُأََّ مَ عَلَ رَسُولين البَلغُ الْمُبين وَقِيعوا اللهَّه وَطِيَ الرسُول وَحْذَرُوا فَإِنتَ وََّتُم فَلَمُ أَ مَا عَلَ رَسُولين البَلَغُ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 اذا اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا اتقوا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 اِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَذُلَّنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ من الصيد تناله تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَذُلَّنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ ثُمَّ نَعْتَدِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَدُلَّنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ دَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ فَمَنعَتَ دَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ ثم متعمدا فجزاء مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا هديا بالغ الكعبة او كفاره طعام مساكين او عد ذلك صياما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 وَمَنْ قتَلَهُ مِنْكُم متَعَِّدًَا فَجَزَ أُم مِثْنُ مَا قتَلْ فَجَزَ أُم مِفُْ مَا قتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحكُم بِهِذَ وَعَدِلٍ مِنكُم هَدِيَا هَدِيًا بَالِغًا الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو يا ايها الذين امنوا لا تقتلو الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا هذيان بالغ الكعبة او كفاره طعام مساكين او عد لذلك صيام او عد لذلك صيام ليذوق وباء امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ينتقام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 يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلُ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا وَإِنْ تَسْأل عَهَا حينَ يُونَززَّلُ الْ القُرآنُ تُبِدَلَكُمْ عَفَ اللهَّهُ عَنْهَا وَلَّهُ وَفٌُ حَليم ياَا أَُّهََّبينَ آممَنوا لا تَسْأل عن أشاء أَإِن تُ بِدَلَكُم تَسُكُم وَإِنْ تَسْألُ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 قد سَألَهاَا قَوم مِن قَبِلِكُم سَُّ أَصْبَحُ بِهَا كَافِرين قَد سَأَلَهَا قَوْمم مِن قَبِلِكُم سَُّ أَصْبَحُ بِهَا كَافِرين مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَخيرََةِ وَل سَائبَةِ وَلَا وَصِلَ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 أَلَ كَانَ أَبَاءُهُم لا يَعلَمونَ شَيْئَ وَلَا يَهتَدُون وَإِذاَا قِيلَ لَهُمْ تَعَلَ إِلَ مَا أَنزَل اللهَّهُ وَإِلَ الرَّسُولِقالَاوا قالوا, قالوا حَصْبُونَ مَا وَجدَدنَا عَلَيْهِ أَبَأَنَا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 اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُنقَسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُنْقَذِمَانِ بِاللَّهِ إن ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَوْ كَانَ ذَا مَغْرَبَةٍ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ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 تَحْمِلُهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَنْقَسِمَانِ بِاللَّهِ فَيَنْقَسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَوْ كَانَ ذَا مَنكَرٍ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إنا إذا لمن فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهُّ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانُ فَيُقْسِمَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا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 فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا ان لمن الظالمين ذٰلِكَ ادْنَا أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَمْ يَخَافُوا أَمْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَمْ يَخَافُوا أَمْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم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 يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ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 إذ قَالَ الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل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 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكَلَّمُ النَّاسُ في وَإذا لَ تكَكِتاب وَحكمَةَ والتاتَ والإننجيل وَإذ, وإذ تخُلُكُ مِنَ الطينكَ هيئة الطير بإذْني فَدَافُق فِيَا فَتك قَيًا بإذْني وَتُبرئُ الْ الأثْمَهاَا وَْأَذَصَ بإذْن وَإذْ تُخرِرجُ المَووتَ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 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُحِيتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ وَإِذْ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي قُلُ آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَتْ قَوْلُهُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ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 قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَقَمَّأَ إِن لَّبِ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَلَكِن كُنَّا كَاذِبِينَ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 وَنَكُونَ عَلََّا مِنَ الشَّاهِدين فَالَ عسَابِنُ مَغِييَمَ اللهَّهُم مَ رَبَّّنَ أَزِلعَلَْنَ اللهَّهُمَّ رَبَّّنَ أَنزِل عَلَنَ مائِدَةَم تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا اللهم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 اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين أَلَمْ نُنَزِّلْ عَلَيْكُمْ كِتَابًا مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ وَلَى اللهَّهُ إِن مُنَزِل وَ عَلَيْكُمْ فَمَ يَكفُرُ بَعْدُ مِنكُم فَإِن وَعَذِبُ عَذَبَك فَإِنّ وَعَذّمُ وَجَابَل وَذِبُهُ أَحَدَم أَلَمْ نُنَزِّلْ عَلَيْكُمْ كِتَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا فَإِنِّي أُعَذِّبُ مُعَذِّبًا لَا أُعَذِّبُ مِنَ الْعَالَمِينَ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 قُلْ سُبْحَانَكَ مَا يَفُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ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 وأنت على كل شيء شهيد ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم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 إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإن لك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإن لهم عبادك وإن تغفر لهم فإن لك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإن لهم إِن تُعَذِبَمُم فَإِن لَهُ عبَادُك وَإِن تَغفِر لَهُم فَإِن لَكَأَتَ العزيِيزٌ الحَكِيم قَالَ اللَّهُ هذا يَوْمُ يَم فَ الصَّاديق لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ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 وهو على كل شيء قدير لله ملق السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملق السماوات والأرض وما فيهن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 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو خَلَقَكُم خلقكم من طيل ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وَهُوَ اللهَّهُ فيِي السمواتِ وَفِيأَرضِيَ عَلَمُ سِغْوَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعلَُ مَا تَكْسِبُون وَهُوَ وَجَهْرَكُمْ وَيَعلَُ مَا تَكسِبون.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 وَماَا تَأتيهِم مِن آيَاتِم مِن آياتِ ربِّهِم إِللاا كانَوا عَنْهَا مُرِضين مِنْ آيَةِم مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِللاا كانَوا عَنْهَا مُرِضين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 أَرَأَيْن مَّا أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ بَكَّنَّاهُمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم بِذَرَّاتٍ وَأَرْسَلْنَا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 ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بعيدهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَقَالُوا لَئِنْ أُنزِلَ عَلَيْهِم مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَقَالُوا لَئِنْ أُنزِلَ عَلَيْهِم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 وَلَْجَعَلهُ مَلَكَ لَ جَعَلناهُ رَجُ لَ وَلَ لَ بَسْنَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ سَخِرُوا فحاقة للذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل من طبرك فحاقة للذين سخروا فحاقة للذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الارض ثم انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْسِرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْسِرُوا فِي قُل لِّمَن ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ٱللَّهُ ۖ قُل لَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۖ لَّا يَجْمَعُ بَيْنَ ذَٰلِكَ إِلَّا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلَا رَيْبَ فِيهِ الذين خسروا قُل لَّمَن ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إلى يوم لَا يَجْمَعُ بَيْنَ نَفْسٍ إِلَّا وَأَن كَانَ ظَالِمًا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِينَ خسروا قُل لِّمَن ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ٱللَّهُ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ لَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعمه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 مَن يُصْرَف عنه يومئذٍ فقد رحمه وذلك الفوز المبين مَن يُصْرَف عنه يومئذٍ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسس الله بضُرٍ فلا كاشف له إلا هو وَإِنْ يَمْسَسْكَ خَيْرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِنْ يَمْسَسْكَ الضُّرُّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ خَيْرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَأَوْقَعَ عِبَادَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَأَوْقَعَ عِبَادَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بيني وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأَنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ ۗ أَأَنتُمْ لَا تَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۖ قُل لَّا أَشْهَدُ ۖ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد وإنني بريء من وإنني بريء مما تشركون قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ لا تشركون قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ ا ان لكم مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما وانني بريء مما تشركون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 ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب مياتي انه لا يفلح الظالمون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب مياتي انه لا يفلح الظالمون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 أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم, أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون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 إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا, إلا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ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 انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وَجَعَلَّ عَ قُلوا بِهِمْ أَكَِّةً أَ يَفْطَهُهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا وَإ يَرَنْكُل ل آيَةِ ل يُؤمِنُوا بِهَا فَتَّ إِذَا جَكَ يجَادِلونَكَ يَقولُ الَّ بِلَ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 حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلَّ عَ قُلوا بِهِمْ أَكَِّةً أَ يَفْطَهُهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا وَإ يَرَنْكُل ل آيَةِ ل يُؤمنِنُوا بِهَا فَتَّ إِذَا جَكَ يجَادِلونَكَ يَقولُ الَّذلَ كَفرَرُوا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 وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إلا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 وَلَْ تَرَ إذُوقِفُ عَلَ النَّارِ فَقَاوا يَا لَتَنَانُ رَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنَ وَنَكُون وَلَا نُكَذذِبَ بِآياتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤمِنين بَلْبَدَ لَهَُّ كَوا يُخفُونَ مِنْ قَْد وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ من قبل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 وَلَوْ تَرَاكَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَلَوْ تَرَاكَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ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 قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله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 أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد نعلم أنه لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَل قَدكُ الذبَُ رسُول مِنْ قَبلِكَ فَصَبَر عَلَ مَا كُذذبُ وَأُذُ حتىََّ وَأُذُ حتىََّ أَتَهُم نَصّرنَا وَل مُبَدّلَ لِكَلماتِ الل وَلَ قَدجَ مِن النَّبَ إِمُرسَلين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 وَلا قَدكُ الذِبَ ت رُرسُل مِنْ قَبِلِكَ فَصَبَر عَلَى مَا كُذذمُ وَأُذُ حتىََّ وَأُذُ حتىََّ أَتَهُم نَصّرنَا وَل مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ الل وَلَ قَدجَ أَكَ مِنْ النَّبَ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 فلا تكونن من الجاهلين وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم فتاتيهم بآية وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لَفَقًا فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْغِيَ نَفْقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ انما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم اليه يرجعون انما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم اليه يرجعون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 وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ, ولكن أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا إِنَّ أُمَمَ أَمْثَالِكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا, إلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ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 11-قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون, أغير الله تدعون إن كنتم صادقين 11-قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير تدعون اغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلِ الْإِلهَ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ بَلِ الْإِلهَ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ذَلِكُمُ الَّذِي تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنَسُونَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ وَل قَدَأَْرسَ اللَِّنَا أُمَمِم مِنْ قَبِلِكَ فَأَخَزْناَاهُمْ فَأَخَزْناَاهُم بِالْبَأسَِ وَضَّرو إِ عَهُم ييتَبَعون وَلقدَدَ أَسَ اللَّائِن أُمَمِم مِنْ قَبِلِكَ فأخذناهم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 وَقُطِ عدابِرقَومَِّ بينَ ظَلَمُوا وَالحَمْدُ للِلههِ رَبّ العالممين قُلْ الأرَأيتُم إن أَخَدَ اللهَّهُ سَمعكُمْ وَأَبِصَارَكُم وَخَتَمَ عَلَ قُل وَخَتَمَ على قُُ بِنكُمْ مَن إلَهُ غَير اللهَّه يَأتيكُم به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 انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أَوْ جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قأَرَأيتَكُمْ إن أتاكُمْ عَذاابُ اللهَّهِ بَوْتَةً أَْ جَةيُهلَكُ إَّاقَومُ الظَّالِمون أُأَرَأيتَكُم إن أتاكُمْ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 والَّذينَ كَذذَّبُوا بِآياكِنَ يَمَّهُمُ الْ العذاَبُ بِمَا كانَوا يَفْسُقُون وََّذينَ كَذذَّبوا بِآياتِناَ يَمَّهُمُ الْ العذاَب بِمَا كانَوا يَفْسُقُون قُلل أَقُل لَكُم عِذِ خَزَائِن اللَِّ وَلَا عَلَمُ الْ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 لا عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه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 لَيَقُولُونَ اهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا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 لَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ تابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُل سلام عليكم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 ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ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 يكُصُ الْ الحَقََّ وَهُو قَيرُ الْفاصِلين قُلْإِّ عَ ذَينَةٍ مّ رُوَبّ وَكَذذَّبِتٌ بِ مَا عِندِ مَا تَسْتَعجلِونَ بِه إن الْحَكمُ إِلَّا لَِّ يَقُصُ الْ الحََّّ وَهُو خَيرُ الفاصلين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 والله أعلم بالظالمين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم وقضي الأمر بيني وبينكم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 وَمَا تَسُْطُمِون وَرَبٍَ إِلَّا يَعلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْ الأأَرضِ وَلَا رَطُبِون وَلَا يَابِسٍ إِلَّا وَلَا رَطبِون وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِيكِتَابِ مُبِين وَعِنندَهُ مَفَاتِحُ الْ وَيعلَمُمَا فِيبَرْنِ وَْبَحُ وَماَا تَسْطُمِون وَرَقَةٍ إِلَّا يَعلَمُهَا وَلَا خَبَّةٍ فِي ظُلمَاتِ الأأَرضِ وَلَا رَطبِون وَلَا يَابِسٍ إِلَّا وَلَا رَطبِون وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين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 ثَّ إلَيْهِ مَ رُجيًاْخُمْ فَُّ يُنَبُِّكُمْ بِمَا كُتُم تَعمللون وَهُوَ القاهِرُ فَوْوقَعبَادِه وَيُرسُِ عَلَيْكُم حَفَظَةً خََّى حتىََّ, حتى إذ جَ أَأَحَدَكُمُ الْ المَوْوتُ تَوفَّذْ رُرسُونَا وَومْ لا يُفَرقُون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى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 أَلَا لَهُ الحكم وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ثُمَّ نُرَدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونهُ تضرعاً وخفيةً لئن أنجانا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا مِنَ هذه قُل مَن يُنجيكم من غلبات البر والبحر تدعونهُ تضرعاً وخفيةً لئن أنجانا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 انظُر كيف نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ وَأَنَا مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ وكذب به قومك وهو الحق كل است عليكم بوكيل لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون لكل مستقر وسوف تعلمون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 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ وَمَا عَلَى يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ وَمَا عَ الَِّنَ يَاتَّقُونَ مِن حسَابِهِم مِنْ شَيئِ وَلكٍ وَلكِ آ بِكِرلَ عَهُم يتَّقُون وَذَر الذيينَ التَّخَذُ دينَهُم لعبَوا وَلَهُ وَغَرَتهُمُ الحياة الدُّنْيَا واذكر بي ان تبس لنفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل وان تعدل كل عدل الله يؤخذ منها اولئك الذين اذسن بما كسبوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْثُرُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ وذكر به انتبه سل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسن بما كسبوا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 وَاذَكِّرْ بِهِ أَنَّ نَفْسًا بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُدْسِنُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابُ مِنْ حَممِ وَعَذابَت وَعذاابُ أَلم بِمَا كانَانوا يَكفُرون قُلْ الأأَنَدَعوا مِنذُون اللهِمَا لَا يَم فَعونَ وَلَا يَظُرونَ وَنُرَدُّ على أَْقابِنَ وَنُرَدُّ على عَطَاءٍنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهُكَ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ كَ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى قل إن هدى الله هو الْهُدَىٰ اتِنَا قُلْ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ على أَعْقَابِنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَلَّذِي اسْتَهْوَتْهُ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 وَأَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَأَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ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 وَيَوْمَ يَخُولُكُم فَيَكُون قَوْلُهُ الحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يوم فَخُ فيِي الصّور عَنِمُ الْ الغَيمِ وَالشَّهادَةِ وَهُوَحَكِيمُ الْخَبِي وَإِذْقالَالَ إِبِرَهِيمُ لِيَبيِيهِ آزَرَأةَ التَّخِذُ أَصْنَامًا آالِهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتِتَّ تَأْخُذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن على الليل راك وكذا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين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 فَلََّا أَخَلَ قَالَ لَ إَِّمْ يَهدنِي رَبّ لَأَكًُا لكُنًَا لَ مِنَ الْقَوْمِ الَّّلِين فَلََّ رَأَ الْقَمَرَ بَازِ غن قَالَ غَذاَا رَبّ فَلََّا أَخَلَ قَالَ لَ إِلًَّا يَهْدنِي رَبّ لَأَكًُا لكًُا َّ مِنَ الْقَوْمِ الَّلِين فَلََّا رَألقَمَرَ بَازِ غن قَالَ غَاذاَا رَبّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنَّمَا أَهْدَنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ لَا أَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أكبر فَلََّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِن بَر أَُِّّا إِّ بَر أُم مَّا تُشِرِكُون فَلََّا رَأ الشَّمسَبَازِغَةًَ قَالَهَاذَا رَبّهَذَا فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إني, إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلََّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِن بَر أُمَِّا إِ بَر أُممَِّا تُشرِكُون إِن وَجَهْدُ وَجْهِييَ للَِّذِي فَطَرَ السَّمواتِ وَالأَرضُ عَنِيفَا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 وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ أَلَا أَتُحَاجُّون قد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وحاجه قومه قال أتحاجون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 وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَا أَتُحَاجُّنَّ فِي اللَّهِ قَالَا أَتُحَاجُّنَّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هدان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 إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك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 وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَالْيُوطَا وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَدَّ بَيْنَهُمْ وَاجْتَبَيْنَا بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمَن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَا بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ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 ذالكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا أُلَاائِكََّينَ آتَنَهُُمُكِتابَابَ وَالْحُكْمَ وَُّبُوى فَإي يَكفُر بَِا هَا أُلاءِ فَنْ قَد وَكَلَّ بِهَا فَقَد وَكََّ بَِا قَوْمَ بِهَا بِكَافِرين أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا فَإِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ۚ فَإِنْ يَكْفُرُوا بِهَا, بها فَإِنَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا فَإِنَّ اللَّهَ وَكِيلٌ بِهَا فَقَدَ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فبِهَدَاهُمْ أُقْتَدِي قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهَدَاهُمْ أُقْتَدِي قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسالكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِي مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ دَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شيء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 قُلِ اللَّهُ ثُمَّ بَدَّرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِي مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ بِدُونِهَا وَتُخْفُونَ كِثَارًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ دَرُّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ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 وَهذا كِتاب أَزََّ م مُبارَكُم مُصَدِّقُ الذي بَْنَ يَدَيْهِ وَلتُذِرُ وَلتُذِرَأَُّ الْقُرَ وَمَن حَوولهَا وََّذينَ يُؤمنِونَ بِالآفرَِةِ يُؤمنِونَ بِهِ وَهُمْ علىى صَلَاتِي يُحافِظون وَهذا كِتابٌ أَزَلَّهُ مُبارََكُمْ مصَدِّقُ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتُذِرُ وَلتُذِرَأَُّ الْقُرَ وَمَن حَولَهَا وََّذينَ يُؤمنِنونَ بِالْآفرَِة يُؤمنِونَ بِهِ وَهُمْ علىى صَلَاتِي يحافِظون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 وَلَوْ تَرَاءَ الْظَّالِمُونَ فِى رَمَادِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ وَأَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَال وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ الله وَلَوْ تَرَاءَ الْظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ الله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 وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا مُنَافِرًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ وَتَرَكْتُم مَّا خَلَوْلَاكُمْ وَرَاءَ أَظْهُرِكُمْ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 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا مُنَافِرًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ وَتَرَكْتُم مَّا خَلَوْلَاكُمْ وَرَاءَ أَظْهُرِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ لَهُمْ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم, وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم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 ذالكه قدير العزيز العليم فالب الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك قدير العزيز العليم فالب الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا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 وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلَ لَكُمُ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقِدُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرجنا, فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا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 انظروا إلى ثمري إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجناه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 وجنات من أعناب والزيتون والرمال مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمري إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون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 وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُثْلًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ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 وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 لا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ لا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ لا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ بِحَافِظِينَ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ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 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين اتبع ما اوحي اليك من عن المشركين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 وَمَا أَنْ تَ عَلَيْهِم بِوكِي وَلَوْ شَأَ اللَّهُ مَا أَشِرَكُ وَمَا جَعََّكَ عَلَيهِمْ حَفِيضَ وَمَا أَن تَ عَلَيْهِم بوكيل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 وَأَقَسَمُ بالِاللههِ جَهْدَأَمَانم لإِن جَاءتهُم آيَةٌ لا يُؤمنِن ل بِهَا قُلْإَِّ مَآيَةُ عدَ اللهَّ وَماَا يُشَعركُمْ أنهَا إِذَا جَاءَت لا يُؤمنِونون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 وَنُقَلِّبُ أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم, ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به